لآن ل ا ق ر موسوعه النابلسي ر ح م ل ر ح ي م ت للعلوم ك آيات ا ك ت ا ب الاسلاميه ك أ يكونوا ؤ م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 فسياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون اولم يروا الى ا ل أ ر ض كم أ ن ب ت ن ا فيها من كل زوج كريم إ ن في ذلك ل ا ي ة وما كان أ ك ث ر ه م مؤمنين وإن ربنا الرحيم. وإذ نادى ربك موسوعه النابلسي رب إ ق للعلوم الاسلاميه ي ن ن ي ف أ ر